وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ماشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرات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 وحدائق غلبا وفاكعة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخي وأمي وأبي وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت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 وَإِلَّا الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَآئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم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 وَإِذَا رَأُوْمْ قَالُوا إِنَّا أُنَا إِلَى ظَالِلٍ وَمَا أُسِلُّ عَلَيْمَ حَافِظِينَ فَلِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَضْرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا